وَأَكْوَامُهُمْ عِظَامٌ وَلَنَا مَنِيقُ طَافِي وَتَرَى دِيُومَهُمْ بَكَتِ وإلى السماء وإلى السمح. كيف رفعت? وإلى الجبال كيف نصبت? وإلى كيف سبحت الا من تولى وسقط لا <تصفيق> إلَّا Really? Uh -oh. ودفا الله العظيم الفاتحه